من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتل الموت وانما توفوهن اجوركم يوم الله <تصفيق> فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لا تَدُولهُ في اموالكم او انفسكم الا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزب اَخْرَجَ اللَّهُ مِسَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَسْتَرْهُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفْعِهِمْ bu Min lazım Wa lillahi mulkus samaa'i wa l'ard. 'ala <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن في خلق السماء الذين يذكرون الله طياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلقا Allah'a oh, yeah. tenağla rüslük ve la